اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا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 لا إكراه في الدين قد تبين مِنَ من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وولياؤهم الطابوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاتبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائه كِتَابِ وَكُتُبٍ وَرُسُلٍ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ النَّصِيرُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا